عَتلا صوت ولوخ اللهم متعال المكان عظيم الجبروت شديد المحال غني عن الخلائق حريص الكبرياء قادر على ما تشاء قريب الرحم صادق الوعد سابغا حسن البلاء قريب إذا دعيت قريب إذا دعيت أعتلى صوت ولوه نظيما بالحب شارى فيك أي تمت العيالي وقطات الدهر طرى حتى لا صوت يعلوه نظما بالحب يشاره لكي تمتلعالي وقطات الدهر طرا بيانس يفوع واسد ذي ساعات العسر كان وجه حسين يضوي كوكب الدر زهر هي ما كانت فجيعه ما اظن هيك نزار عشق تغازل بحبه اعتقد هيك شعار أعتقد هي <تصفيق> لم أقل قال حسيني إنما هذا يقيني بالخفايا هو أدرى نظم بالحب الشعر بالخفايا هو أدرى نظم بالحب الشعر عتلى صوت ولوهم نضبا بالحب شاره فيك ايتمت العيالي وقطعت الدهر طره حتى لا صوت ولو نضبا بالحب شاره فيك ايتمت العيالي وقطعت الدهر طره ما تشوف وحس عيني شخص وعده حوطه ما اقولن جرت عينه مثل كل الوصفه اخذ يا ربي قلّه الحاج انتم حلّلوه هون بعينك تصدني ما نظر للحارب, ما نظر للحارب فيها والصبط العظيم أصبح الفكر عقيم هيا حد الشوق فكرة نظم بالحب شعر هيا حد الشوق فكرة نظم بالحب شعر أدنا صوت ولوهم نظيماً بالحب شورى فيك ايتمت العيالي وقطات الدهر طرى اعتلى صوت ولوه نظيماً بالحب شورى فيك ايتمت العيالي وقطات الدهر طرى شوف صح نص صلع ساكر جسمه بالحوم ابقه لكن قلب الرب مقبل والعيون السابقه اعظم من المات روحه محب يا محبرتقه اعتقد حتى بحياته كل كيان فارقه كل فارقة العشق يصب اتعد العشق حرب في هواه المحبوب اسرى نظم بالحب شعره في هواه المحبوب اسرى نظم بالحب شعره يا اغيا ثمن لاغيا هكذا صفت ولوه نظيماً بالحب شورى فيك أي تمت العيالي وقطات الدهر طرى أعتلى صوت ولوه نظيماً بالحب شورى فيك أي تمت العيالي وقطات الدهر طرى أخذ من قوة إلهه هو رب الكرمه زلزل حرب حربه جرسية لمن الجمه أخذت من قوة إلهه هو رب الكرمه زلزل بميدان حربه جرسيال من الدمه حرت العدوان بمر ضقت عليها السمه والأرض ما جتحتهم من عمايل صارمه من عمايل صارمه قال للبيض خذيني أنت وقف لديني قال للبيض بيضخ ديني أنت وقف لديني قد وهبت العشق نحرا نظيم بالحب شعرا قد وهبت العشق نحرا نظيم بالحب شعرا يا غياثة من لا غياثة أعتنا صوت نظيما بالحب شاره فك ايتمت العيالي وقطعت الدهر طره اعتلى صوت ولوه نظيما بالحب شاره فك ايتمت العيالي وقطعت الدهر طره